ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتنا عليهم قالوا آمننا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين بما صبروا ويدرؤون بالحسن السيء ويدرؤون بالحسن السيء ومن رزقناه ينطقون وإذا سمعوا اللغة عرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي قاموا وقالوا إن السبب الهدى معك متختص من أرضنا أو نمكن لهم حرما آمن يجبا إليه ثمرات كل شيء يجبا إليه ثمرات كل شيء الرزق من ولكن أكثرهم لا وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكن لم تفكم من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى أتى يبعث في أمها رسولا يسلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى